إ ل موسوعه ي ر ل ق د كانوا د ا ل ل ه م ن قبل ل ا يولون ل ا أ د ب ا وكان ا عهد ل ل ه م س ؤ و للعلوم ا ق لن ي ف الاسلاميه من, البوت أو القتل وإذا لا إلا قليلا قل من الذي يعصمكم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 أ ش ح ة عليكم ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون اليك تدور أ ع ي ن ه م كالذي يغشى عليه من الموت ف إ ذ ا ذ ا ب الخوف سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير أولئك ل م ي ؤ م ن و ا الله فأحبط أ ع م ا ل ه م و ك ا ن ذ ل ك على ا ل ل ه س ي ر ا ا يحسبون للعلوم أ ح ز ا ب م يذهبوا ا ل أنهم ا و ن في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن إلا قليلا لقد كان لكم في كان ر س ولما الله ل أسوة حسنة ن ك ن ي راى ج و ل ل واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما ه وذكر كثيرا ر المؤمنون ا ل أ ح س ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م وديارهم واموالهم و أ ر ض ا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا أ م وأتعكن وأسرحكن موسوعه النابلسي ر للعلوم ن ا عظيما ل ا س ل ا م ن ي أ ت من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 لها موسوعه النابلسي ء إن ت ف ل ا ت خ ض ع ل ق و ل ف ي ط م ع ا ل ذ ي في ق ل ب ه م ي ه اسماء الله ا ل و ح ك ن ولا ت ب ر موسوعه النابلسي للعلوم أ ق ا ل ص ل ا ة وآتينا ا ل ز ك ا ة وأطعنا ا م ي ه و اسماء و ل ه إ ن ي ي ر الله ليذهب عنكم الحسنى ر أهل البيت ويطهركم البيت تطهيرا ا و ر ك ما ي ت ل م ن آيات ا ل ل ه و النابلسي ح ك م ة إ ل ل لطيفا ه كان خ ي ر ا ا إن م ل م ن و ا ل م ل م ا ت و ا ل م م ؤ ن ن ي و ا ل م ؤ م ن ا ت و ا ل ق ا ن ن ت ي و ا ل ق ا ن ت ا ا ا و ل م ي ن والصادقات ا ا ل ص ب ي ه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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ا ل ن ب ي وكان الله بكل شيء عليما يا موسوعه ب ح ا ل هو ا ل ذ ي ي ل ي ع ل ي ك م و م ل ا ئ ك ت ه ل ي خ ر ج ك م من ا ل ظ ل م ا ت إلى ا ل ن و ر و ك ا ن ب ا ل م م ؤ ن ن ي ر ح ي تحيتهم م ا يوم ل ق ن ى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 م و س و ل ه النابلسي ي للعلوم ا ت ا ل ا ل على ا ل ل ه ا م ي ه يا أ ي ه ا الذين امنوا إ ذ ا نكحتم المؤمنات ا ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدون ه ا فمتعوهن وسرحوهن سراحا ج م ي ل يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي إ ن ا أ ح ل ن ا ل ك أزواجك ا ل ت ت ي آ ي ل و ج و ر ه ن م الاسلاميه م ك يمينك ت م عليك وبنات عم وبنات ع م ت ك و ب ن ا خالك ت و ب ن ا ت خ ا ل ا ت ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت س ي ل ل ع ك و ا م ر أ ة مؤمنة ن يوهبت ه ف س ا ل ل ن إن ب ي أ ر ا د النبي أن ي س ت ن إن ك ح ه ا أراد ا ل ن ب ي أن ي س ت ه خالصة لك م ن د و ن المؤمنين قد ع ل ل م ما ن فرضنا ا ع ي ه م في أ ز و ا ج ه م وما م ل ك ت أ ي م ا ن ه م ل ك ي ل ا يكون ع ل ي ك حرج و ك ا ن ا ل ل ه ف و ر ا م ي من ه و موسوعه ن ابتغيت ز ل ف النابلسي ح للعلوم ك أدنى أن ت ق ر ن ه و ا يحزن ي الاسلاميه ت ن كلهن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 ولكن إذا د ع ي ت م ف د خ ل و ا فإذا و ع ن ت م ف النابلسي ن ت ش ر و و ا ا م س ت أ س ي لحديث ن إن ذلكم ك ن ن يؤذي ا ل ي ف ت ح منكم و ا ل ل ه ل ا يستحيي م ن الاسلاميه ح ق و إ ذ أ ت ت م م ن ع فاسألوهن ذ ل ك م أطهر ل ل ق و ب ك م و ق ل و ب ه م م و النابلسي كان ك م أ ت ؤ ذ و للعلوم ا ل ا س ل ا م د ه أ ب د ا إن ذ ل ك م ك ا ن عند الله عظيما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 الله إن إن كان الله شهيدا الله على كل شيء و م ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن ع ل ى ا ل ن ب ي ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ص ل و ا ع ل ي ه و س ل م و الاسلاميه ت س م ا ل م و ة و أ ع د ل ه م ع ذ ا ب م ه ي ن ا ب ل ذ ي ن ي ؤ ذ و ن ا ل م ؤ م ن ن ي و الاسلاميه م ت اسماء ا الله الحسنى ا ونبي ي قل و ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ب ه م ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون, والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما تقفون وقتلوا تقتيلا سنة شركه في الهدى ذ ي ن من خلوا قبل ل س ن شركه دعويه ا ي ر أ ب ح ي ه ذات عن ل مضمون اجتماعي ن د ا ل ل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 قالوا ربنا موسوعه النابلسي و ك ر ا ا ن للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله ا ل أ س ن ى آدوا موسى. لا موسوعه النابلسي ذ ي و للعلوم الاسلاميه ه ه و ج ا الذين آ م ن و ا ت ق و الله ا و و و ق ل ا و ل ح س ن ا يصلح لكم أ ع م ا ل ك لكم م ويغفر ذ ن و ب ك م و ل س ي ع ا للعلوم فاز الاسلاميه إنا عرضنا أ على أ فأبينا ح ا و ش ف ق س م ن ه ا و ح م ل ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ى ل شركه ل الهدى ي ع ذ ب ا ل ل المنافقين والمنافقات ا و شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن اجتماعي ر م ا